無事のために私たちは無事のた لن لن لن على نبتهي ننحني نستكي نرضي مبايعين لن ن ب ت ه ي لن ننحني لن نستكيد نمضي على درب الجهاد مبايعين لن ن ب ت ه ي لن ننحني لن نستكيد نمضي نستكي. على درب الجهاد مبايعين لن ن ب ت ه ي لن ننحني لن نستكيد